ذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على يواد قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساجلكم لا يحطمكم سليمان وجنوده لا يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسّم ضاحكم.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 الهدى هدى أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا بسلطان مبين. فَمَكَثَ زَغْوَى يَرْفَعِ يَدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ